بسم الله الرحمن الرحيم تنزيد الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مطلقا له الدين أنا لله الزيم الفارس والذين اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ نَعْبُدُهُ وَهُوَ نَدْعُو إِلَيْهِ ۖ لَئِنْ أَتَيْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ لَيَكْفُرُنَّ بِهَا ۚ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ ۖ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُغَيِّرُ السِّحَادِ وَلَذَ النَّصْرُ فَمِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ قُلْ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِن يُكَوِّرُ اللَّيْلَ إِلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ خلقتم من نسٍ واحدة ثم جعل منها ذر جها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقون في غول أمم هاتكم خلقا من بعد خلق في غول ما ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرقون إن تكفروا فإن الله غنيل عنكم ولا يضع لعباده لكم وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَشْكُرُوا وَإِنْ رَسُولٌ إِذَا أَتَىٰ سِرَاً أَوْ عَلَناً فَانظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا يُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ وَإِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ دُخُلَهُ دَعَوْا مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فُرِحَ لَهُ مُنِمَّا تَمَّ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ فَذٰلِكَ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قل تمسح بسفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو طالكم آنار الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآفرة ويرجو رحمة ربه قل هل يشتر الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اكتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أدرا بغير حساب قل إني أمدت أن أعبد الله مطلقا له الزين وأمدت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 قل إن الفاسرين الذين فسروا أنفسهم ورهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن سحرهم ظلل ذلك يخلق الله به عباده يا عباد تستقون والذين اجتنبوا الصاغر فأين يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيسترعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حص عليه كلمة العذاب فَأَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُلْقِي بِهِ مَنْ فِي النَّارِ لَا خِزْيَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ خَوْفِهَا وَغُرَفٌ مِنْ مَغْرِبِهَا غُرَفٌ مِنْ مَغْرِبِهِ تَجْرِي مِنْ تحتها الْأَنْهَارُ وَعْدًا ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ الْمِيعَادَ أَرَأَيْتَ أَخْلَقَ مِنَ ألم أن ٱللَّهِ أَخْرَجَ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ يُؤْمِنُ لِلْخَرِيجِ بِزَرْعٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُ ثم يهيج فتراه مصطفا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لإسرار عني الألباب أفمن شرح اللَّهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل لغاتية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال المدينين Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية فشأذ منهم جلود الذين يخشون ربهم كُلُّ مَن لَّذِ لِجُنُوبِهِمْ وَسُرُورُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ زَاهِدٌ هُوَ الَّذِي يَهْدِيهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مِن دُونِهَا وَأَفَمَن يَّسْتَقِيمُ وَجْهُهُ كَمَن اعْتَرَضَهُ فِي وَقِيلَ لِفَاعِلِينَ جُوْمَةً كُمْ تَسْفِرُونَ تَجَدَّ اللَّيْلَ مِنْ قَبْلِهِ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَقَهُمُ اللَّهُ الْجَهْلَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآفرة أكبر لو كانوا يعملون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتبتعون قرآنا عربيا غير بيعوج لعلهم يتقون ضرد الله متلف رجلين شركاء متشاكين ورجل سلم الرجل ورجل سلم الرجل هل يستويان متلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك وإن هم ليتون وإنهم ليتون قم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء للصدق وصدق به أولئك هم المستقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحرمين لِيُفْتَرِضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيَخَافُونَ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ دونه؟ وَمَنْ يُكْرِهِكَ عَلَىٰ دِينِهِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَإِنْ حَكَمَ اللَّهُ بِكُمْ فَهُوَ حَكَمُ الْعَدْلِ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُرُّ من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إذ أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممتكات رحمته والحس بي الله علي متوكل المتوكلون قل يا أولي الأل و على مكارتكم إني عارف فسوف تعلمون. فَسَوْفَ تعلمون مَنْ يَأْتِيهِ عذاب مُخْزِيه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب نُّقِيرٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِمَا فِيهِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِنْ بِوَكِيلٍ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمث في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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعترون قل لله الشفاعه جميعا لهم الق السماوات والأرض ثم إليك ترجعون وَإِذَا دُفِرَ اللَّهُ أَحْدَهُمْ أَجْزَتْ قُلُوبُ الْلَّدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُفِرَ الْلَّدِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لست دوبه من سوء العذاب يوم القيامة وأبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم فيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون فإذا مش الإنسان ضف دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا أولناه لعمة منا قال إنما أركثه على علم بل هي فتلة ولكن أكثرهم لا يعلمون قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا آخَذَهُمْ عَن دُونِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سَأَصْطَادُهُمْ فَيَأْتُونَ مَأْتَمًا فَسَبُّوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَٰؤُلَاءِ يَصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدا لي لكنت من المستقين أو تقول حين سر العذاب لو أن لي فرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستذبت وكنت من الكافرين ويوم القيامة فرى الذين تذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وَيُنَزِّلُ اللَّهُ الَّذِي لَاتَّقَوْا مَفَازَهُ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ الَّذِي لَاتَّقَوْا مَفَازَتَهُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 وَأَنَّ قُدْرِي رُوحِي إِلَيْهِ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ رَقَبٍ فَإِنْ أَشْرَكْتَ لَنَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَسْؤُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِلَٰهِكَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والأرض جني عن قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وديء بالنبيين والشهادات وديء بالنبيين والشهادات وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 حتى إذا جاءوها كتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألن يأتكم رسل منكم وقال لهم خزمتها ألم يأتكم رسل منكم يسلون عليكم آيات ربكم وينبرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولا سمحقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فدخسمت والمتكبرين وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وختحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قدس فادخلوها خالدين